غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فوير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون